وَهُو الذي جَعللَكُم نّجُمَلِ تحتَهَدُ بِهَا فِي غُلُماتاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْ قَدَ فَصلَّلْنَآياتاتِ لِقَوم عَلَمُ وَهُوََّ أَنْ شَأكُم مِن نَّفْسِ وَاحِدَةٍ فَمُْتَقَرُّ وَمُْتَودَع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 انظُروا الى ثمره اذا اثمر و ينئ ان في ذلك لكم لايات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم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 بحفيظ وكذلك نصرف الايات وليقولوا درست ولنبينه ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو لا اله الا هو واعرض عن المشركين وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُّ اللَّهُ عَدْوًا فَيَعُصِبُوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون